أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك وتوجهوا إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا الغاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يداي حاجاتنا يا وجهان عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن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 یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایوه المجتبى يا ابن رسول الله یا حجت الله علا خلقه یا سیدنا و مولانا إنا توجهنا واستجبنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمنا كعب بين يدي حاجاتنا يا وجهان عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا حسين ابن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا و مولانا، توجهنا واستشفعنا تو بك و و الله بكاءالله، و بين يدي حاجاتنا، يا و عند الله اشفع لنا عند الله يا ابو الحسن يا علي ابن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجه الله على خلقه يا سيدنا و مولانا، انا تو وتوسلنا و استشفعنا و توسلنا الله، و قدمنا كه بگينيد اگر حاجاتنا يا وجيهان عند الله. اشفع لنا عند الله يا ابا جعفر يا محمد ابن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجت الله على خلقه يا سيدنا ومولانا ان توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمنا كرب بين يدي حاجاتنا يا وجه عند الله اشفع لنا عند الله یا ابا عبدالله یا جعفر ابن محمد ایوه الصادق يا ابن رسول الله یا خجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا اننا توجهنا و وتوسلنا بك الى الله وقدمنا كب بين يدي حاجاتنا يا وجهان عند الله اشفع لنا عند الله يا ابل الحسن يا موسى بن جعفر ایوها الکاظم و يا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجهان عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي ابن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا و مولانا ان توجهنا و وتوسلنا و توسلنا بكيل الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهان عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد ابن علي أيها اتغي الجواب یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه يا سيدنا و مولانا انا توجهنا و سشفعنا و توسلنا به الله و قدمنا که حاجاتنا يا وجهنا عند الله اشفع لنا عند الله يا ابو الحسن يا علي ابن محمد ايها الهاد النقي يا ابن رسول الله يا حجه الله على خلقه يا سيدنا ومولانا ان توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وغدمنا كان بين يدي حاجاتنا يا وجه عند الله اشفع لنا عند الله یا ابو محمد یا حسن ابن علي، ایوه الزکی العسکری یا ابن رسول الله یا حجت الله على خلقه یا سیدنا و مولانا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهان عند الله اشفع لنا عند الله يا وسی الحسن و الخلف الحجّة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجت الله على خلقه يا سيدنا و مولانا إن توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يداء حاجاتنا يا وجيهان عند الله اشفع لنا عند الله يا صادتي ومواليان إني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنجذوني من ذنوبي عند الله فانكم وسيلتي الى الله وبحبكم وبقربكم ارجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي